هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ أَمْثَالِهِ ۚ يُمْسِكُهُ وَيُرْسِلُهُ ۖ ثُمَّ يُخْبِطُهُ ۚ أَجَلٌ وَأَجَلٌ مسمى عنده ثم أنتم هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَمَا تَأْتُونَ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ, آيات رَبِّكُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اطْبَعُوا كَذَبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَرَأَى يَرَوْنَ كَمْ أَمْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ قُمْنَا مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ سُبُلًا مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في صرطات سلامته بأيديهم لقال الذين كفروا وقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وقالوا لاولاء ام ذل على انه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم راينا وهم وَلَوْ نَبِّعْنَ عَلَيْهِمْ مَلَكًا لَّجَعَلْنَا مَا هُوَ لَهُمْ وَلَلَبِثْنَا عَلَيْهِمْ دَهْرًا وَلَقَدْ كُذِّبَ بِأَبْرَسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سخروا فَحاقَ بالذين استخفوا منهم ما كانوا به يستهزئون ونسير روح الأرضهم نور كيف كان عاقبة المكذبين قل مما في السماوات والأرض كل لله يَتْبَعُ على نَفْسِهِ الرَّحْمَنُ لَا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَّا يَوْمَ لا لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ لا لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُمْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى الله إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ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 وذلك الفوض المبين وان يمتس الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمتس بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده و هو الحكيم القدير قل اي شيء اكبر شهاده قل لا شهيد بيني وبينكم و اوحي الي هذا القران لانذركم به ومن انتم لا تشهدون انما الله الهه اسرا كل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء من تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين كفروا وانفسهم لا يؤمنون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 ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أين شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَمَا لَمْ تَكُونُوا تَشْهَدُونَ إِلَّا أَن قَالُوا اللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ وَإِنْ يُرْكَسَتْ تَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَنَعْلَمَنَّ مَا كَانُوا يَسْتُرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَثِمَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حتى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَلهُون عَنْهُ وَيُلْؤُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُغْلِقُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَهُ كَرَائِمُ كُلِّ عَالَمٍ مَا تَفْعَلُونَ وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدل لهم ما كانوا يكون من قبل ولو ردوا لعادوا مما عنه وانهم لكاذبون وقال انما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمدعوين ولو ترى ينتفث على رب من قال الا انت هذا بالحق قال بل وربنا وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون ومن الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَدْنَى عَلِمَ إِنَّهُ لَيْسُ كَالَّذِي يَقُولُ انَّهُم لَا يَكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّهُمُ الظَّالِمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلُنَا مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُولُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء كرم نبئ المرسلين وَإِن كَانَ كِبْرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَنفِقَ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُ بِآيَةٍ وَلَأُشَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَنَّهُمْ مَا لَزَغُوا فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَدْعُو كُلُّهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إليه وَطَالوا لولا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَارٍ تنس في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا الا همم من امثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم الى ربه يفشرون الذين كذبوا باياتنا فرهم ومكرمه ولو مات من يشاء الله يذله ومن يشاء يجعل على خراص مستقرا أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ مُتَّبِعُونَ أَوَعَيْنَا اللَّهَ مُتَّبَعُونَ إِنْ كُنْتُمْ بَلِ الَّذِينَ يَا هُدَعُونَ فَيَشْقَىٰ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن سَاءَ وَسَتُنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَقَنَّاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذَا أَمْسَكْنَا بَأْسَنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَلَاتِّنْ قَصَصَ قَوْمِ مُوسَى وَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا حَتَّى إِذَا فَرِثُوا بِمَا أُوتُوا أَفَضُّلُوهُمْ دَوْفَتًا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ثُمَّ يَأْتِي عَلَىٰ أَدْرِي قومُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصَابَ اللَّهَ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ على قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَكُفُّكُمْ بِهِ أُنْذِرُكُمْ كَيْفَ نُفَضِّلُ آيَاتِي مَن هُوَ يُصْرِفُونَ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 ولا اقول لكم عن دي خزائل الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني من ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ آيَاتِنَا فَيُفشَرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ شَفِيعٌ لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِ رَبِّهِمْ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ عَلِمَ يَسْتَقِيمُونَ وَلَا تُقْرِ بِالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ شَيْءٌ وَمَا لِحِسَابِكَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ فَتَقْرِضُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا مَا بَعْضًا فِي بَعْضٍ لِيَقُولُوا, ليقولوا ان الله وعلى من ديننا عليم الله باعلم بالشاكرين واذا جاء الذي يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَفَّدَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَنُ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ ذَلِكَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ رَبَّكَ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّنِي لِمَا أن أُعِنُّ لَدَيْنَا مِنْ ذِكْرٍ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ اقول قد والله لنت الى وما انا من المستهزئين قل انني على بلبلة الرضى وكذبتم بي ما عند بما تستعجلون ان الحكم الا لله يَا قَوْمِ حَضَرُوا وَهُوَ خَيْرُ السَّاخِرِينَ قُلْ لو إِنَّ لَنَا عِندَ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَبْلَ الْأَمْرِ هَيٌّ وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ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 ولا حبة في يضمن في الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيَقُومُوا أَجَلًا ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ ذُو الْعَظِيمِ وَيُفصِلُ بَيْنَكُمْ حَطَّةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَصَفَّهُ رُسُلُنَا اتى اذا جاء احداث الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم نوردو الى الله ولا منهم الا لامل الحكم وهو اسرع حاسدين ا لمن ينذيكم من ظلمات البر والبحر تدعون تضرعا تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخِفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانا مِن هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ من مِنَ قُلِ اللَّهُمَّ نَجِّكُمْ مِنَّا وَمِن كُلِّ شَرٍّ وَمَا أَنْتُم تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَأَثِيقُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ ضِعْفًا أَمْ يُنَكِّسُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ كَانُوا يَتَهَزَّرُونَ وَإِنَّمَا يُنذِرُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ إِلَّا قَلِيلًا وَلَا تَنكُثُوا الْعَهْدَ بَعْدَ تَوْكِيدِهِ وَلَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ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 دون الله ولي ولا شفع وان تعد الكل علم الله يخفض منها اولئك الذين ابتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنذَرْتُكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مَا لَا تَنفَعُونَ وَلَا يَضُرُّونَ وَنُعَذِّبُ عَلَى أحصابنا.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 يرى المدهنا قل انما الله هو المدان وامرنا ان نسلم لرب العالمين وان نقيم الصلاه ونسكون وهو الذي ال تحشرون وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۖ أُولٰئِكَ هُمْ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ تَقُفُّ الْجِبَالُ أَيْنَ تُقْفُّ وَمَوْعِدُ الْآخِرَةِ قَدِيمٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وكذلك نلي ابراهيم ملكوك السماء والارض وليكون من الملائكه فلما جن عليه الليل راك كدا قال هذا ربي فَلَمَّا أَنْقَلَ قَالَنَا أُحِبُّ الآكِل فَلَمَّا أَلْقَى مَرْدًا قَالَ هَذَا رَبِّي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 وَحَادَ جَمْعُهُمْ قَالُوا أَسُحَانَ جُنُونٌ مَّنْ يَسُمُّ اللَّهَ وَقَدْ نَذَرَنَا وَلَا أُقَاطِعُ مَا تُشْرِكُونَ به يا ربي شيئا ويعرف ربي كل شيء علما السلام لك كلهم وكيف اخاف ترضون ولا تقرون انكم اشرف بالل ما لم ينزل به عليكم سلطان فاين الفريقين احكم بالامن ان كنتم تعلمون الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَمِنْهُمُ الْمُهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْضَعُ دَرَجَاتٍ مِمَّا شَاءَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا بَيْنَهَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنَ الْقَوْمِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِّي الْمُحْسِنِينَ وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَّاقِحِينَ وَإِذْ نَأَيْنَا وَالْيَتَامَى وَأَنُثَى وَالْأَرْحَامَ وَكُلًّا على عَلَى الْعَالَمِينَ وَنُنَآبَآئِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَنَبِينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 فَأَيٌّ يَكْفُرُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَلَا يَتَّقِ ۗ قَدْ أَكَلْنَا بِنَا قَوْمًا لَيْسُوا بِالْآمِنِينَ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هدى الله قل لا اسالكم عليه اجرا انما الا بكرال العالمين وما قدم الله حق قدره ان صار ما انزل الله على بشر من شيء من أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَمُبَشِّرًا وَمُنذِرًا تَجْهَلُونَ نَمَارِقَ لَتُبْدُونَها وَتَضِلُّونَ كَثِيرًا وَهُنَّ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَبَاءُ قُلِ اللَّهُ هُوَ مُخَيْرُ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ لَكُمْ مُفَصَّلًا لِّيُبَيِّنَ لَكُمُ الَّذِي اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مُفَصَّلَ لَّدَيْنَا يَجْرِي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 ومن أظلم استرى على الله أَوْ قَالَ أوحي إلي إليه شيء وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا قَالَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَوْ تَرَى الظَّالِمُونَ فِي وَرَقِ المَوْتِ وَالمَلَائِكَةُ تَبَاشِرُ أَهْلَهُمْ وَالمَلَائِكَةُ تَبَاشِرُ أَهْلَهُمْ أَخْرِجُوا أَلْيَوْمَ تُذِنُونَ عَذَابَ الرُّوحِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُ النَّافِرَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَوَلَّيْتُمْ وَتَوَلَّيْتُمْ مَا حَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ أَدْبَارِكُمْ وَمَا نُرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ أَتُمُّ الَّذِينَ جَعَنْتُمْ أَمْ لَهُمْ لا طَائِرَ يَخْطُو عَبَثًا وَلَا ظِلَّ عَنْكُمْ مِّمَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ انما تؤفكون فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حصبا لك تقضي الغد العظيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد قَوْلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَحْلُمُونَ وَهُوَ الَّذِي إِنْ شَاءَكُمْ نَفْسًا وَاحِدَةً فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ طُطْلْنَا الْآيَاتِ قَوْمًا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأنبتنا به جنات وذكرناكم به لعلكم تشكرون وَمِن نَّخْلٍ صِنْوَانٍ وَقَعْرَانٍ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَظْلَمَ وَيُنْعِمُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ مِنْ جِنِّهِ وَخَلَقُوا قُرْباً وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يصفون ذِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ مَن يَشْفَعُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ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 أَغَيْرِ الَّذِي يُنَزِّلُ الذِّكْرَ عَلَيْكَ وَيُهْدِي الْقَمِيَ رَبُّكُم فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْنَا وَمَا أنا عليكم بحثير وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِهِ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَشْرَقَ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تُصِبْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيُصِبْهُمُ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ أَلِيمٌ كَذَٰلِكَ كَذَيْنُ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمِلَتْ مَا إِلَى رَبِّهَا مَرْجِعُهُمْ وَمَا إِلَى رَبِّهِمْ نَرْجِعُ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَحْمِلُونَ وَخَتَمُوا بِاللَّهِ جَفْنَيْ عَيْنِهِمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّا قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إلى ذاك لا يؤمنون وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَى نَضْرَةٍ وَنَدَعُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إليه الملائكة وتكلمهم الموتى وحشرنا عليه وحشرنا عليهم كل شنقب لما كانوا ليؤمنوا إلا ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء مِنْ أَكْثَرِهِمْ يَدْعَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يوحي بعضهم, يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ذُخْرٌ فَالْقَوْمُ غُرُورٌ وَارْهُمْ سَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا ۖ سَلْهُمْ وَمَا يَسْفِرُونَ وَلِقَصْرَاءِ إِلَيْنِ أَسِئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلْيَرْضَوْا وَلْيُخْلَفُوا وَلِيَقْصِرُوا مَا هُمْ مُنْقَصِرُونَ أَتَغَيَّرُ الْوَانِ أَمْسَجَ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَقُولَنَّ مِنْهُ أُفٍّ وَلَا مُسْتَهْزِئًا وَتَسْجُدْ لِلَّهِ وَرَبِّكَ فَاعْبُدْ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ النَّاسِ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وإن هم إلا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقُلْ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحْوَذُوا عَلَى الْأَسْمَاءِ وَاللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَإِنَّكَ فِيهِ لَتُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ ضَلَالَيْنِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَدَعُوا طَائِرَ ابْنِ وَبَاطِنًا ان الذين يفتبون الاسم فيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وان انه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 أَوْلَمْ يَكُنْ لَكُمْ سَأُحْيِيَنَّهُ وَجَعَلَ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ ثُمَّ كَمَن مَّثَلُهُ كَمَن مَّثَلُهُ الظُّلُمَاتُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا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 وَإِذَا جَاءَتْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَنَّ لن حَتَّى نُفَاءَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا كَانَ مُنْكَرَاً ۚ قَالُوا فَاصِبْهُمُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا فَضَارُّ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كانوا يَكْفُرُونَ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهُۥ لَا يَسْتَطِيعُ ٱلصَّعَدَ كذالك يجعل الله العذاب على الذين لا يؤمنون وهذا قران ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وَمَا وَلِيُّكُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ افْتَكَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ يا رب نستمتع بعضنا بالنعيم وبدلنا وبدلنا اجلنا الذي اجلنا لنا قَالُوا لَن نَّخْوَافَكُمْ قَالُوا لَن نَّسِيَهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عليم وكذلك هم والي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكذبون يا مخسرين والاين فيلم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَرَاءَ يَوْمِكَ هَذَا قَالُوا إِنَّ بِنَا عَلَى أُفِّينَا وَذَرُوا فِيهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا على أنفته وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُنذِرًا لَّهُمْ وَأَهْلُهُمْ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِيعَةً انهم يعملون وما ربك بغاصين عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة ان يشاء يجلبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما كما من ذرية قَوْمِ كَمَا أُنْذِرَتْ قَوْمًا آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَيَا قَوْمِ مِمَّا لَكُمْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَابِدٌ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ يَمْعَاقِبَةً لِمَنْ هُوَ لا يُصْلِحُ وَالِلَّهِ مِنكُمْ مَا ذَرَأْنَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَقْنُونَ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَخْذُلَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَخْذُلُونَ وَكَذَٰلِكَ دَيْنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلْنَا أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءَ لَهُمْ يَرْجُونَ يُؤْمِنُونَ وَلْيَلْبِسُوا عَلَى الَّذِينَ دِينُهُمْ وَلَوْ الله اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرُهُمْ وَمَا يَقَالُونَ هَذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرْثٌ خِبْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِالدَّعْوٰمِ وَأَنْعَامٌ حُذِمَتْ بُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسم اللَّهَ عَلَيْهَا اَثِرًا انعنا علينا سيجدن بما كانوا يستهون يقال ما في بطون هذه الانعام خالصه للذكورنا ومحرم على ازواجنا وَأَيٌّ لَّكُمْ مَن يَتَسَنَّهُ فِيهِ شُرَكَاءَ يَجِدُ فِي وَصْفِهِمْ إِنَّهُ حكِيمٌ نَّاوِين وَحَرُمٌ مِّن رَّجْعِهِ اللَّهُ الْبَيْتَ أَن يُعْلَمَ اللَّهُ وَضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفٌ آكُلُهُ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمُّ مِمَّا نَمَّ تَشَابَهَ وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَصْفَرَّ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَصَرْحًا قُلُونَا رَجَفَ قُدُّ اللهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَادٍ مُدِينٌ سَمَاعٌ يَتَجَاوَذُ مِنْ مَغْنَمِ ثَمَيْنِ وَمِنَ الْبَعْثِ ثَمَيْنِ والاذكري حرم امل ان سيرين ام ما استملت عليه احرام الانسان سيرين نبهوني بعلم ان كنتم صادقين مِنَ الذَّكَرَيْنِ وَمِنَ الْأُنثَيَيْنِ قُلْ أَتُبَشِّرُونَ بِثَلَاثَةِ أَنَا الْأُنثَيَيْنِ أَمْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ وَالَّذِينَ لَمْ ان كنتم شهداء اي واصوا الله فَمَنْ فمن اظلم ممن استرى على الله كبدا ليضل الناس غير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أَخُفُّ إِلَيَّ مُحَرَّمًا على طَاعِمٍ يَطْعَمُ إلا إِلَّا أَن يَكُونَ مِنْكَ تَنَاوُذًا أَوْ دَمَنًا نَّفُوحًا أَوْ لَحْمًا خِزِيلًا فَإِنَّ لَهُ رِجْتًا أَوْ قِطًّا هِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن يُرِدُّ وَارِدًا وَلا عَابِرًا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا لَهُمُ الذِّبْحَ وَمِنَ الدَّهْرِ وَالنُّذُرِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُهُومَهُمَا إِنَّمَا حَمَلَتْهُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْهُ وَمَا أُخْوَايَا أَوْ, أو مَحْثَنَطُ بِهِمْ لذلك دنيناهم بدوامهم واننا مصابكم فان كذبوا فاقر ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد بسهمه عن القوم المجرمين يَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَأْنَا وَلَا حَرَّمْنَا من شيء كَذٰلِكَ زَبَدَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ سَتُخْرِجُونَا لَنَا إِنْ كُنْتُمْ تَسْتَبِقُونَ إِلَّا ظَنًّا أَوْ حِينَ أَنْتُمْ إِلَّا قل تنل النان الحجت الداني فلو شاء لهداكم اجمعين قل هل من الذين يشهدون ان الله حررنا ذا اِشْهَدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ وَإِنْ كَانَ عَالمَ أَسْمَاءَ حُرُمٍ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوهُمْ أَوْ لَا تَقُصُّوهُمْ لا تقتلوا نورضكم و ايامكم ولا تقربوا الثمرات شنا ظهر منها وما بق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصايا بني لعلكم تعقلون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 ذالكم والقرط بعله لعلكم تذكرون وان اننا ذا اقراط مستقيما فخذ فَادْرِئُوا وَلَا تَسْتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَتَطَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكَ الْوَطَاءُ مِنَ الْيَمِينِ وَنَعَتَيْنَا مُثَلَ الْكِتَابَةِ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَصْوِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَصْوِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّمُوهُ بِالْقُرْآنِ رَبِّ إِن يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاسْتَغْفِرُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَرَأَيْتُمْ أن إِنَّمَا الْكِتَابُ عَلَى قَوْمِكَ فَتَخَيَّرْ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عِنْدَ رَبِّكَ لَآخِرُونَ أَوْ تَقُولُ لَهُمْ إِنَّا بَيِّنَ عَلَنَّ الْكِتَابَ نُثْمَا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَ أَصْحَابُ بَيِّنَةٍ يَرْضُونَ بِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وصدف عَنْهَا رَبَّنَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ كَأَنَّهُمْ إِلَّا فَيَأْتِيَهُمُ الْمَلَأُ فَيَقُولُونَ يأتي, يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنَامُ ثَاوِلُ نَفْسٍ إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِئَامُهَا خَيْرًا قُلْ إِنْ تَغْرُوا إِنَّمَا تُغْرُونَ جِنًا دين صَرَفُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا عَلَتْ مِنْهُمْ فِي الشِّرْكِ إِنَّ لَمَّا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ من بَيْنَ حَجَرَتَيْهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ دَاءَ بِثَمِائَةِ فَلَا يُغْذَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا مَدَنِي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا تَمَّمَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي لا شريك له وبذالك همت انا اول المسلمين قل اغير الله اذيرب و هو رب كل شيء ولا تكلف كل نفس الا على ولا تدروا واد رسولا اخرى ثم الى ربكم نرجعكم فيلنبئكم بما كنتم تفعلون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 ان ربك سريع العقاب وان له لغفور رحيم ايها الاخوة الكرام استمعوا واياكم الى هذا الشر ولعقوبه تلاوه مبركه لسوره اعراف وَإِذَا قُلِبَتْ أَبْصَارُهُمْ فَنُقِئُوا مِنْ لَدُنْهُ عَذَابًا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ